بروح الشباب وعزيمة الرجال وحكمة الأشياخ ننقل أمجادنا السابقة من طي الكتب وسجل التاريخ إلى أرض الحاضر الذين يعيشون هيا فلنبدأ اليوم الجديد وليكن منسوجا بخيوط العلم ومبنياً بلبنات العمل والإيمان والإيمان نبني مجدنا الشباب أمتنا عيدوا عهدنا بالعلم والإيمان نبني مجدنا أخلاقكم كالنور من قبس وشعاركم في الكون سنة أحمدا أخلاقكم كالنور من قبس الهدى وشعاركم في الكون سنة أحمدا والعلم نور يجتلي حجب الدجا قود السفينة نحو شطان الادا نبدأ نقود نحو شؤان الودا نقود مجدنا شباب امتنا عيد عدنا بالعند واليمان نبني مجدنا وخذوا من التاريخ صريبطه كم سنة لله في صفحته من التاريخ كم سنة لله في صفحته هذا كتاب الله قال فاسمع ليس للإنسان إلا ما إيمان أبني مجدنا أشباب أمتنا أعيدوا عهدنا بالعلم والإيمان أبني مجدنا أبني مجدنا وبساحة الحرمين أنوار الباء وجهاب ذو العلماء على أبوابها مشق شاهدة العلا والقاهرة والهند حاضرة العلوم الباهرة وأدر في ربى الأدالس تجد الحضارة والبناء الهندسي أشباب أمتنا أعيدوا عدنا بالعلم والإيمان نبني مجدنا أشباب أمتنا أعيدوا عدنا بالعلم والإيمان نبني مجدنا اسال ما يجبك زمانها هي امه قد عزها قرانها هي قد بنت العداله والقلوب فداؤها والحق قد شيدت به بنت والقلوب بالعلم والايمان نبني مجدنا